بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 قال يا ابنَي لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدًا الشيطان للانسان عدو مبين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 إليه لا تنبأ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاو أباهم عشاء يبكون قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ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 قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الجاهدين وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا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 So children may be vigilant about him Lord Surah At will be told Lord Surah At雨 For Lord Surah At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 وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت, إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين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 ولא إلّا مَنْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ لَيُسْجَنَ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ إلَيْهِ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم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 يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله سميتموها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 وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين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 يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اذغاث احلام قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد امه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون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 لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله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 فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعِ إلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُمَا بَالٌّ نِصْوَةٌ فَاسْأَلْهُمَا بَالٌّ نِصْوَةٍ الَّتِي قَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قال ما خطبكمنا اذرا وتنا يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز انا حصل الحق انا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أَنِّي لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي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 فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم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 ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين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 لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلن رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل فأرسل معنا أخانا نَكْتَل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا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 قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه موجود في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين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 قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين قال مع الله أن أخذ إلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذَا الظَّالِمُونَ فَلَمَّا أَسْتَيَأسُ خَلَصُوا نَجِيَّاً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 وَالسَّلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله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 قَالُوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فَلَمَّا أن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخرؤ له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد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 وما أكثر الناس ولو حرشت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية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 هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ومن عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وما أنا من المشركين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 ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ولدار تعقلون حتى إذا استأصل الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا